بسم الله الرحمن الرحيم يوسف يوسف وَيُذَكِّهِمْ نفس ضالين مبين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم Ve <todic> pan سير الحماري احمل اسرا بسمثل <تسأل>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 فتمن نور موت إن كنتم صادقين ولا 時点で mm oh.